بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فاروني ما خرق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أتى بيلي ثم إليّ مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنتكم إذ قال حبة من خرد لفتكم في صخرة فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسلِم وَجَهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَد إِسْتَمْسَكَ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 أن الله سميع بصير ألم تر أن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمٌ كَالظُّلَّةِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُوٌّ يَا أَيُّهَا تتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عوالدي وخشوا يوما لا يجزي والد عوالديه ولا مولوده وجاز عوالديه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الح. تُدْيَ النَّى وَلا يَضُرُّ نَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ